قالوا أَلَ تَكُ تأسكُم رشُُكُم بالِبين تِقالوا بل يَوْمَ ل يَفَغُ اللَِّنِينَ مَذِرَةُهُم وَلَهُم لعََّ وَلَهُمُ نعَنَّةُ وَلَهُم سُُدَّ وَلَ قَِئتَنَ مسَلهذَا وَأَرَف نابَنِي إشرَائلَ الكِتَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم من في صدورهم اين في صدورهم الا كبر ما هم بذلك فاستعذ بالله انه هو السميع البصير لَخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيرُونَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ